إن الإنسان خلق لعبادة الله عز وجل كما قال ربنا سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وهو في عمره يا عباد الله يكدح إلى ربه كدحا كما قال ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الإنسان إنك كاذح إلى ربك كدحا فملاقيه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وربنا سبحانه يا عباد الله قد أمرنا بما هو مطلوب منا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم والمطلوب من الإنسان فعله ينقسم إلى قسمين قسم واجب يجب على المكلف أن يأتي به ما دام مستطيعا فإن تركه وهو مستطيع فإنه يأثم والعياذ بالله قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم وقال نبينا صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وهذا الرسم يا عباد الله هو أفضل ما يتقرب به العبد لربه سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وأما القسم الثاني يا عباد الله فهو قسم مستحب يثاب الإنسان على فعله ولا يعاقب على تركه وهو طريق لإرضاء الرحمن وحصول محبته وحبه لعبده يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل وما يزال عبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطس بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيدنه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 انظروا, انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها من تقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك فحري بالمؤمن يا عباد الله حري بالمؤمن يا عباد الله أن يجتهد في فعل النوافل من غير إفراط وتشدد ولا تفريط ولا تساهل بما يتوافق مع وسطية هذه الأمة كما قال ربنا سبحانه وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وبما يتفق مع تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأمته قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدنجا أي أن الإسلام يا عباد الله مبناه على اليسر والسماحة لا إعنات فيه ولا, ولا مشقة وما تعمق متعمق في الدين وما تنطع متنطع في الدين إلا هلك وغلب ولكن المؤمن المبارك يسدد ويطلب السداد ويلزم السداد ويقارب بأن يعمل بما يستطيع ويحسن ظنه بربه ويرضى بالبشارة من الله ويغتنم أوقات نشاطه فيستعين بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق أي سيروا في دينكم يا عباد الله بيسر وسهولة وعن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال أدومها وإنقل وقال أكلفوا من الأعمال ما تطيقون فلم يقل صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أشدها ولا أكثرها وإنما قال أدومها وإنقل وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تواصلوك أي لا تواصل اليومين والثلاثة بالصيام قالوا إنك تواصل قال إني لست مثلكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني أي أن الصوم لا يضعفه كما يضعف سائر البشر فلم ينتهوا فلم ينتهو عن المصال قال فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين أو ليلتين ثم رأوا الهلال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تأخر الهلال لجدتكم كالمنكل بهم هنا يا عباد الله لما أخذ بعض الصحابة أنفسهم بالشدة رغبة منهم في الخير أدبهم النبي صلى الله عليه وسلم وعلمهم وعن عائسة رضي الله عنها أنها قالت كان عندي امراه من بل بني... كانت عندي امراه من بني اسد فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من هذه فقلت فلانه لا تنام الليل فذكرت من صلاتها أي انها تجتهد في الصلاه في الليل فلا تنام ابدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عليكم ما تطيقون من الاعمال ان الله لا يمل حتى تمل وفي روايه ان الحوله بنت كانت عند عائشه رضي الله عنها وعندها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشه رضي الله عنها فقلت هذه الحوله وادعموا انها لا تنام الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنام الليل لا تنام الليل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 وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دون عليه وإن قلت وكان إذا صلى صلاة داوم عليها وجاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن نبيه أنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل يصل على صخرة فأتى ناحية مكة فمكة مليا ثم انصرت فوجد الرجل يصلي على حاله فقام فجمع يديه ثم قال يا ايها الناس عليكم بالقصد يا الناس عليكم بالقصد يا ايها الناس عليكم بالقصد فان الله لا يمل حتى تملوا فكره النبي صلى الله عليه وسلم فني الرجل ومشقته على نفسه بالصلاه وقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء فجار سلمان أبا الدرداء فرأى أمة الدرداء متبذلا فقال لها ما شأنك فقالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال كل قال فإني صائم فقال سلمان رضي الله عنه ما أنا بآكل حتى تأكل فأكل فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم فقال لهم سلمان نم فنام ثم ذهب يقوم فقالت نم فلما كان من آخر الليل قال لهم سلمان قم الليل قم الآن فصليا فقال له سلمان إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل, حق فأعطي كل ذي حق حقا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان فالمؤمن يا عباد الله لا يترك الدنيا من أجل العبادة وإنما يُعطي كل ذي حق حقه ولا, ولا يطغى ولا يظغ حق على حق وثبت أن عبد الله ابن عمر بن العاص رضي الله عنهما انه قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول لأقومن أن الليل ولأصومن النهار ما عشت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الذي تقول ذلك فقلت له قد قلته يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأضطر ونم وقم وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر قال قلت فإني أطيق أفضل من ذلك قال صم يوما وأضطر يومين قال قلت فإني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله قال صم يوما وأضطر يوما وذلك صيام داود عليه السلام وهو أعدل الصيام قال قلت فإني أطيق أفضل من ذلك فقال صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما كبر لأن أكون قبلت الثلاثة الأيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي وجاء عنه رضي الله عنه عن أبيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرا القران في شهر قال اني اجد قوه قال اقرا في 20 قال اني أجد قوه قال اقرا في 15 قال اني اجد قوه قال اقرا في عشر قال اني اجد قوه قال اقرا في سبع ولا تزيدن على ذلك وجاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين فقال ما هذا الحبل قالوا هذا حبل لزينب فإذا فترت تعلقت به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حلوه ليصل أحدكم نشاطا فإذا فتر فليقعد وفي روايه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين فقال ما هذا قالوا لذينب تصلي فإذا كتلت أو فترت أمسكت به فقال صلى الله عليه وسلم حلوه ليصلي أحدكم نشاطا فإذا كتل أو فتر قعد فاتقوا الله عباد الله وأحسنوا سيركم إلى الله فإنكم ستلقونه قريبا فإن الموت قريب منا مهما ضالت أعمارنا واعتدلوا في أعمالكم ولا تكونوا يا عباد الله ممن يكرهون الدين لأنفسهم وسددوا وقاربوا لعلكم ترحمون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 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون, هلك, المتنطعون هلك المتنطعون وقال صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين فالتنطع والتعمق والغلو في الدين يا عباد الله لا يأتي للعبد بالخير ولا يأتي للأمة بالخير بل هو سبب للهلاك والعياذ بالله فما تعمق متعمق وتنطع متنطع وتشدد على نفسه وعلى أهله إلا هلك إما بغلو شديد حتى قد يكون من الخوارج الذين يخرجون على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وإما بفتور عظيم حتى يترك الواجبات والفرائض عياذا بالله من سوء الحال واعلموا عباد الله أن من الغلو في الدين أن يسعى الإنسان للزيادة على عبادة النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يتنده عن فعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم قالت أمنا عائشة رضي الله عنها صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ترخص فيه وتنده عنه قوم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشيا وقال النبي صلى الله عليه وسلم في أولئك الثلاثة الذين أرادوا الزيادة على عبادته صلى الله عليه وسلم رغبة منهم في الخير قال فيهم فمن رغب عن سنتي فليس مني فعليك يا عبد الله أن تلزم سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم وأن تعتصم بها ففيها الفلاح وفيها النجاح وفيها الخير كله وسر يا عبد الله على ما علمك رسول الله صلى الله عليه وسلم لتكون من المفلحين ثم اعلموا عباد الله أن الله أمرنا بأمر عظيم شريح بدأ فيه بنفسه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 وسلم تسليما كثيرا يرضى الله عن الصحابه أجمعين ويرضى الله عن الصحابه اجمعين ويرضى الله عنا الصحابه اجمعين وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الاكرمين اللهم انا نسالك رضاك والجننه اللهم انا نسالك رضاك والجننه اللهم انا نسالك رضاك والجننه اللهم انا عباد ضعفاء اللهم إنا عباد ضعفا مذنبون مسرفون أذنبنا وأكثرنا جئناك يا ربنا واجتمعنا في بيت من بيوتك نحمل ذنوبنا على ظهورنا ونحن نرجو مغفرتك ونحن نرجو مغفرتك ونحن نرجو مغفرتك اللهم فاغفر, اللهم فاغفر لنا أجمعين اللهم فاغفر لنا اجمعين اللهم فاغفر لنا اجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اننا عباد من عبادك قد اجتمعنا في مدينة رسولك صلى الله عليه وسلم في بيت من بيوتك نرجو رحمتك ونخاف عذابك اللهم أعطنا ما نرجو وأمنا مما نخاف يا رب العالمين اللهم انا نسألك الجنه اللهم انا نسالك الجنه اللهم انا نسالك الجنه اللهم انا نعوذ بك من النار اللهم انا نعوذ بك من النار اللهم انا نعوذ بك من النار اللهم انا نعوذ بك من القوط من عذاب القبر اللهم انا نعوذ بك من فتنه القبر اللهم انا نعوذ بك من فتنه المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال اللهم ثبتنا في الدنيا وثبتنا في القبر يا رب العالمين وثبثنا عند لقائك واجعل خير أيامنا يومنا القاة يا رب العالمين اللهم اجعل صلاتنا هذه مما يسرنا وينفعنا عند لقائك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن تبارك لنا في النعم التي أنعمت بها علينا اللهم بارك لنا في أعمارنا وبارك لنا في أبداننا وبارك لنا في عافيتنا وبارك لنا في أعمالنا وبارك لنا في بيوتنا وبارك لنا في ذرياتنا وبارك لنا في ولاه امرنا اللهم وفق ولي امرنا لما تحب وترضى اللهم سدد عبدك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان يا رب العالمين اللهم اهديه وسدد اللهم اهديه وسدد اللهم اهديه وسدد وكلهم عينا ونصيرا وكلهم عينا ونصيرا وكلهم عينا ونصيرا اللهم من اراد لبلادنا خيرا بلسانه وعمله اللهم فوفق وزده خيرا يا رب العالمين ومن أراد ببلادنا سوءا وشرى بلسانه وعمله اللهم فاجعل تدبيره في تدميره واجعل تدبيره يعود عليه بالسوء يا رب العالمين واكفي بلادنا شرى يا رب العالمين اللهم أقر أعيننا بالأمن والأمان في ديال المسلمين اللهم أقر أعيننا بالأمن والأمان في ديار المسلمين اللهم أكرأ أعيننا بالأمن والأمان في ديار المسلمين اللهم ارزقنا الحب فيك اللهم ارزقنا الحب في اللهم ارزقنا الحب في اللهم, اللهم ألن قنوبنا لبعضنا اللهم من علمته منا مقاطعا لوالديه أو لقريب من اقربائه أو كان قريب له مقاطعا لا اللهم فرزق الصلة يا رب العالمين اللهم الصلة يا رب العالمين. اللهم فرزق الصلة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الاخرة حسنا وقنا عذاب النار والله تعالى اعلى واعلم وصلى الله على نبينا وسلم الله أكبر الله